بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وغشرى للمؤمنين الذين يقيمون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 إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِلْ يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إِلَى فرعون وقومه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 أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم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 العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا جوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو بس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلا بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج منها أذلة وهم صاغرون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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل ان يرتد إليك طارفك فلما رآه مستقرا عنده قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر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 قيل لها دخول الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي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 ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لوليه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يشعرون فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّى دمرناهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لا الرجال شهوة من دون النساء بل أن قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أيلا مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يرسل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 قال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل سيروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي طَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ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 تَبْهَادِ الْعُمْيَ عن ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دابة مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من